قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط من ا فما يقول لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن أي مانم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منا مذوما مدحورا لمن تبيك منهم لاملا مجهلا ممن كم اجمعين ويا أَدَمُّ سُكُنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَّبَا هَذِي الشَّجَرَةَ وَلَا تَقَرَّبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا هُوَ رِعَانُ مَا مِنْ سُوءٍ مَا وَقَعَ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذق الشجرة تبدت لهما سوءاتهما وطفيق يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنكما عنكما الشجرة وقلكما وقلكما الشيطان لكما عدو مبين